دل القرآن على أن الملائكة موالين لعباد الله الصالحين ومن صور موالاتهم أنهم ينزلون بالبشرة وإن كانت البشرة على هيئتهم أن ينزلون بها على هيئتهم إنما دل القرآن على أنها تكون مع الأنبياء قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرة وكذلك نجت لوط عليه السلام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 وبشرت مريم بمن بعيسى وقبلهما بشر إبراهيم عليه السلام وسارة بمن عجيب بإسحاق أما إسماعيل عليه السلام فإنه ولد لتوه يعني منذ أن تزوج إبراهيم عليه السلام وهاجر ولدت إسماعيل وهو ابنه البكر لكن سارة كانت لا تلد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 لم ينزل إلى الأرض قط استأذن ربه في أن ينزل ويسلم علي ويبشرني أن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة هذا ما كان من أحوال الملائكة في البشارة مع النبيين وقد مر معنا في كثير من اللقاء تفصيله تبقى بشارة الملائكة للمؤمنين على أي حال؟ حال, حال الموت